ویري المضوب عليهم وَالضالين الَّآخِرَةُ يَوْمَ إِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهبون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 منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبئسون وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين ونادوا قَالَ أَنَّى يُقْضَى عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّا كَثِرُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ مِنَ كَارِهُونَ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّ الْمُبْرِمِينَ أَمْ يَحْسَبُونَ أن نسمع سرهم ونجواهم بنا ورسلنا لديهم يكتبون